بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم يُنْطِينُ الْإِنْسَ ثُمَّ قَضَاءَ أَجَلٍ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَعُونَ وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 فَأَهلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِم وَأَنْ شَأْنَا مِمْ بَعدِهِمْ أَرْرنًَا آخَين وَلَْنَ الزَّلْناَا عَلَيكَ كِتابَابًا فِي قِرطاسٍِ فَلَمَسُ بِأَديهمْ لَقالَالَ الذيينَ كَفَرُوا لَقَالَ الذيذينَ كَفَرون إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا فَمَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 خَافِطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ, ثم نقول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اللَّهِ رَبِّنَا قالوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُذُورَ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ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 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا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 ف خَصِيرَ الذينَ كَذَّوُ بِالقَِّ حتىَ إذ جَاءَتهُم الساعةُ بَغْتَة قالوا قالوا ي حََتَناَا على مَا فََّّقن فيِيه قالوا ي حَرَتَناَا على مَا فََّقن فيِيهَا وَم يَحمِلونَأَزَارَُم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 قَدْنَ عَلَموا إهُ لا يَححزُن كََّذ يَقُلون فَإِهُم لا يُكَذذبونَكَ وَلَكظالِمين وَلَكِ الظَّالِمينَ, الظالمين بآياتاتِ الل يَجَحَدون وَلا قَدكُ الذبَة رُسُل مِْ قَابِلِكَ فَصَبَروا عَ مَا كُذبُ وَأُذُ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ إِلَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَ فَقَمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ يَوْمَ بِآيَةٍ وَلَٰكِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ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 يكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم, فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم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 قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابى صركم وختم على قلوبكم من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم به اوذ كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ لَيْهِمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِم مِن شَيْءم فَتَطَرودَهُم فَتَطَردَهُم فَتَكونَ لِنَظظَالِِمِين وَكَذَالِكَ فَتَن نَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَقُُ لَقُ أَه نَاللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام عليكم كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه انهو من عمل منكم سوء ام بداله ثم ثم تاب من بعده واصلح فانه فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات لكي سبيل المجرمين قُل إِنِّي مُغِيتٌ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ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 وَهُوَ الذيذ يَيتَوَفَّكُم بالِالليلِ وَلَمُ مَا جََحتُم بِ النَّار ثمُ يَبَعسُكُمْ فِيهِ يُقضَ أَجَل مُسََّ ثمَُّ إلَيْهِ مَ رجُِكُمْ ثمَُّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُُم تَعملون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 وهو أسرع الحاسبين قل من ينديكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدعونه تضرعا وخفية لئن لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومنها قُل لّكُم إِن سُمّ 썸 أنتم تشركون قُل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ, أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقعون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 وَمَا على الذيينَ ياتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْئ وَلاك وَلاك ذِكْرَلَ عََّهُم يَاتَّقُون وَذَرَِّذينَ التَّخَذُودينَهُم لعبَم وَلَ وَغَّتهُم وَغَرتم الحياة الدُّنْيك وَاذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا, ليس لها مِنْ دُونِ الله وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَاُغِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهَا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَكُونْ أَوْ لَهُ وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهاء إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريد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 فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم ما راى الشمس بازره قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما إني بريء مما تشركون إِنِّي وَجَّهْتُ وَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدَ عَدَانِ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 انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن, أولئك لهم الأمن وهم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 اسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا ونوحا هدينا من قابيل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 الناس تجعلونه قرطاسه بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله قل الله ثمذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال ومن قال سننزل مثل ما انزل الله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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ دَّرَّتُّمُ النَّفْرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَلَقْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زعمتم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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلي وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكَّرٌ وَمُؤَنَّثٌ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 فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ دَهْدَئَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق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 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يعملون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الماتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا حَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا ìلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَّ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا وليلبسوا عليهم دينهم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 غير عيمين وحرما وحرموا ما رزقه الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والن وَن نَّحْلَ وَزَّرع مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَزَّتُون وَزَّييتُونَ وَرُّم نَمتَشَابِه وَغَيرَ مُتَشَابِهٍ قُل كلُل مِنْثَمَرِهِ إذَا أَثمَرَ وَآتُ وَآتُ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه وَلَا تُسرفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَأْنِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ إِثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْلَأُ أُنثَيَيْنِ قُلِ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْلَأُ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أَم اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَن يُنْسَيَيْنِ أَمَّا أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَن يُنْسَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْفَيَيْنِ أَمْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ, ليضل الناس بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا, إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ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 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون وَلَا تَقََبُ مَالَ التيمِ إِللاا بَِّتهِ أَحْسَن وَوحَت يَ بِلُ غَأَشُدَّ وَأَْفُ الْكَلَ وَمزَانَ بِالقِصطِلَان كلَلِّفُ ننفسفسًا إِللاا وَعاء وَإِذاَا قُللتُم فَعْدِلُ وَلَ كانَانَ ذَا قُرربَ وَبِعَهبِ اللَّهِ أَوْفُ ذَلِكُم وَصَّكُم بِهِلَعََّكُمْ تَذك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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لعلكم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 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ, فينبئكم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَع بعْضَكُم فَووقَ بَعْضندَ رَجَاتِ ل بلوَكُم فيِي مَا آتكُمْ إِ رَبكَ سرَرير الععِقاب وَإِنهُ لغفور